وَمََ قُنُتْ مِن كَُّ لِلهِ وَاصُولهِ وَتَعمَل الصَالِحًاُؤتِهَا وَمَهَ قُنُُتْ مِن كَُّ لَِّ بِ وَاصُولهِ وَتَمَ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 إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وَكُلَّ نَقْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أُولَٰئِكَ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ أُولَٰئِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ ن اللهَ وَرَسُولَهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ ن اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ مَا يُرِيدُ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَقُمَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَقُمَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبيراً الله كان لطيفا حبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين إن المسلمين والمسلمات وال الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والخالقين والصادقات والقادرين و وَاداتِ وَقاشعينَ وَقاتِعَِ وَمتَفَّتين وَلمتَصَقينَ وَلِوتَصَدّ قاتِ وَصَّ إمينَ وَصَّ إماتِ قَدّقاتِ وَقْق إِمِينَ وَطَ إِهاتِ وَحافِ وينَفُوجَهُ وَلِحافِ وينَفُوجَهُم وَحافِ ضاتِ والحافرين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعبد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والذكِل نم اللهَّكَتبِي رم وَذاتِ رواتِ أَعَت ضَبضابُلَهُ نَّ وَتَ